نعلم جميعا قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تستخل هذه الآية طالما سمعتم تعليقا حولها وكلاما مفيدا فيما يتعلق بها ولكني أعتقد أنكم قلما تكونون قد سمعتم تعليقا خاصا حول آخر هذه الآية لعلكم تتقون كتب هذا الصيام لماذا لعلكم تتقون هذه الآية من الآيات القليلة بل ومن النصوص الشرعية القليلة. التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والليلة منها هنا فصريح بفرضية صيام شهر رمضان وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق هذا الحكم دون أن يسألوا لما وكيف وما ذلك مما يكثر الآن التشاؤل عما يسمى لحكم التشريع كثيرا ما تسمع من بعض الناس لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا لهذا نحن لا نستحسن التوسع في تلمس حكم التشريع إلا ما كان منها منصوصا في الشرع في ما نحن فيه الآن كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية لماذا قال تعالى لعلكم تتقون أي إن المقصد من الصيام هو أن يكون هذا الصيام وسيلة ليزداد الصائم تقوى لله عز وجل وتقربا إليه فإذا ما صام الصائم ولم يتطور وضعه عما كان عليه من قبله أي قبل رمضان فمعنى ذلك أن هذا الصائم لم يحقق الغاية المرجوة من فريضة هذا الصيام وقد جاءت بعض الأحاديث الصحيحة طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتؤكد هذه الغاية التي نصت عليها الآية مثلا الحديث القدسي الذي يرويه يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربي عز وجل حيث قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشرابه هذا حديث عظيم جدا ويلتقي كل الالتقاء مع خاتمة تلك الآية لعلكم تتقون إذن ليس المقصود إذا جمعنا بين الآية والحديث ليس المقصود كل, كل القصد أقول كل القصد حتى لا يسيء البعض فهم كلامي ليس المقصود كل القصد من الصائم أن يمسك نفسه عن الطعام والشراب والجماع المنصوص على أنها من المفطرات في القرآن وفي السنة فضل عن المفطلات الأخرى التي فيها خلاف كبير بين الفقهاء ليس المقصود الإنساك عن هذه المفطلات فقط وإنما هناك من الواجبات الأخرى التي يجب على المسلم أن يمسك عنها أيضا كما أنسك عن هذه المفطلات على ضوء التعديل المذكور في الآية والحديث الصريح الصحيح المذكور آنفا أستطيع أن أقول لكم شيئا قد يكون أمرا جديدا في التعبير وليس شيئا جديدا في الأحكام لأن ذلك منصوط في القرآن والسنة التعبير الجديد هو أن كتبة الفقه قاطبة جرد على ذكر المفطرات وهذا شيء لابد منه ولكن أنا أقول بيانا وتوضيحا لما سبق من الآية والحديث أقول إن المفطرات قسمان قسمان يجب أن تكون هذه القسم الحق ثابتة في أذهب الجميع لآميتهما القسم الأول